الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون و أولئك على ه د ى من ربهم وأولئك هم ا ل م ف ل ح و ن إن الذين كفروا سواء عليهم أ آذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ه م بمؤمن ن ي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 พว ه เขาคือผู้ที่รู้ ا ي ่พวกเขาไม่รู ا ถ้าพวกเขาพบผู้ที่เชื่อพวกเขาจะพูดว่าเราเชื่อและถ้าพวกเขาถูกพาไปสู่ซาตานพวก إ ن َّ م َ عَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِئُونَ اللَّهُ يَستَهْزِئُ ْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ه ُ ل َ ا إِكَالَذِينَ اشْتَرَوْا ا ل ض َّ ل َ ا ل َ تَبِلْهُدَافَمَا ا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَنَا ر ً ا ف َ ل َ م َ ا أ َ ض َ ا ء َ ت ْ مَا ح َ و ل َ ه ُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّ بكم عميم فهم لا يرجعون.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 قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض ف ر ا ش ا و والسماء بناء و َ ن ز ل من السماء ما. وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 ن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا و ل ن تفعلوا ف ت ق و النار التي وقودها الناس والحجارة ع د ّ للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ث م ر ة ت الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها อัจวะ م ึงม ه ตฮะรตุวะห์ม์ฟีฮะข้าลุดุีน์น์น์อัลลอฮ์ลาย์ย์ตัชยี์ไย์รบ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ر َ ب ِّ ه ِ م ْ وَأَمَّا َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ف َ ي ق ُ ل و ن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ยุ่งลล์ به ك َ ثيرا و َ ه د ي ب ه ك َ ثيرا ومايُضلّبه ِ إلاالفاسقين ال ذ ي ن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به و و أ ن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي و ص ل و ويفسدون في الأرض أولئكهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه نسبع س, س, س م ا و ا ت وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائ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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أبئني. فَقَالَ أ َ ب ِ ؤ ُ ن ِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبئه بأسمائهم فلم ّ ا أبئه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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا ِ إبْلِيسَ ِ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها ر غ د ا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض ن د و ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلناه بطو منها جميعا ف إ ِ م ا يأتينكم من هداه فمن ت ب ع ه د ا َ فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أ َ ص ْ ح َ ا ب النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ ذ ك ُ و ر ُ ن ِ ع ْ م َ ت ِ ي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوفي ب ع ه د ك م وإياه يفرهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول ك ا ف ر به، ولا تكون. أولى ك ا ف ر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا و إ ي ا ي يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع و ا مع الراقيين أتأمر و ن الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقنو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ا ل ْ خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ الَّذِينَ ي َ ظ ُ ن ُ و ن َ أ َ ن َّ ه ُ م مُلَاقُ و رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل ا ذ ك ر و نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسا ع ن نفس شيء و ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها ش ف ا ع ه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يعصون وإذ نجيناكم من ا ل ف رعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك م عظيم وإذ ثر قنابكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا أَلَفِرْعَونَ و َ أ َ ت ُ م ْ ت َ ع ُْ ذ ُ ر ُ و ن َ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أ َ ر ب َ ع ي ن َ لَيْلَةً ثُمَّ ت َّ خ َ ذ ْ ت ُ م ُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَتُمْ ظَالِمُونَ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُبُو إلَى بَارِئِكُمْ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 وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله ج ه ر ً فأخذتكم الصاعقة وأنتم ت ظ ُ ر و ن ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَلْنَعَلَيْكُمُ ّ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَعَلَيْكُمُ ا الْمَنَّ و َ ا ل س َّ ل ْ و َ ا ُ لُمِعَ ا ل ط ّ ي ب َ ا ت ِ مَا رَزَقَنَاكُمْ كُلُوا مِعَ الطِّيبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ ق ُ ل ْ ن َ د َ خ ُ ل ُ و ا ه َ ذ ِ ه ِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا و َ د ْ خ ُ ل ا ل ب َ ا ب س ُ ج َّ د ً و َ د ْ خ ُ ل ُ و ا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ا ه ب ط و ا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ ي وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ك ُ م بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ك ُ م ب ِ ق ُ و َِّ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثمّ تولّيتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم و ر ح م ت ه ل ك ن ت ُ م من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين ئ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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال و ا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ا ل ناظري “قالوا دعولنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن ا إنشاء الله لمهددون” قال إن إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة ل ا ش ي ة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحها و وما ك ا د و ا يفعلون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 ثمّ يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا ل ق وا الذ وا وا و الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحجوك به عند ربكم أ فلا تعقلون أو لا يعلمون يع أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وذِ َ ا ل ْ ق ُ ر ْ ب َ ى وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ ح ُ س ْ ن َ ا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ و َ آ ت ُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَاهُ ث َ ا ق َ ك ُ م ْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن ْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء يتقون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم.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 أفكلما جاءكم رسول بما لاته و ى أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلَّعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا م َ ع َ ه ُ م ْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَ أ َ ش ْ ت َ ر َ و ب ِ ه ِ أنفسهم أ ن يكفروا بما أنزل الله ب غ ي ا أن ينزل الله من فضله.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 ز ل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون ن ب ا ء الله من قبل إنكم ت ُ م مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ت َّ خ َ ذ ْ ت ُ م ُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ ي وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ك ُ م ب ِ ق ُ و َّ ة ِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ ب ِ س َ م َ ا يَأْمُرُكُمْ بِهِ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 و ل ن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله ع ل ي م بالظالمين و ل تجدنهم إ ح ر ص ا ناس على حياته ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدو للجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصد قلما بين يديه وهدو و ب ش ر ى للمؤمنين. من كان ع د و ا ً لله وملائكته ورسله وجبرييل و م ي ك ا ل فإن الله ع د و ل ل ك ا ف ر ي ن ولقد أنزلنا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 أظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما ت ت ل ُ الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته م ن يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو نسها ن أ ت ِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض؟ وما لكم من دون الله م و ل ي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن ي ت ب َ د ل الكفر بالإيمان فقد َ ل سوا السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ح س د ا من عند أ ف س ه م حشدا من عند أ ف ئ ه م بعد ما تبين لهم الحق فعفو ا ا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، واقيم و الصلاة ا وآت و الزكاة، ا وما ت ق د م و ا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير، وقالوا ل ن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو ن ص ا ر ا تلك أمانهم، ي قلها تبرهانكم و ا إن كنتم صادقين.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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ن ص ا ر ى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ ا ج ِ د َ اللَّهِ أ َ ي ْ يُذْكَرَ فِيهَا أ س ْ م ُ ه ُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاء كما كان لهم أ ن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم و ل ل ه المشرق والمغرب فأينما تولف و ا ثم ما وجه الله؟ إن الله واسع عليم. وقال: تخذ الله ولدا. سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له ق ا ن ت ت ذ ي ع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم و ل ن ترضى عن كليهود ولا ن ص ا ر ى حتى تتبع م ل َ ه م قل إن هدى الله هو الهدى ولئن التبعته أ و ه م بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يأتلونه حق لاوته أولاد أك يؤمنون َِ به، ِ وَمَن يَكْفُر بِهِ ف َ أ ُ ل َ ا ي ك َ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي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 ولا تفعها شفاعة ولا هم يصرون وإذ ب ت ل ا إبراهيم ربّه بكلمات فأتمه ا ن ّ ا ل إنّي جاعلك للناس إماما قال إني جعلك ا للناس إ م ا م ا قال ومن ذ ر ي ت ي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و أ م ن ا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّا وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أنطهرا ب ي ت ي للطائفين أنطهرا ب ي ت ي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ و َ أ ر ْ ز ُ ق َ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أ َ ض صره إلى عذاب النار و ب ئ س المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عم ا ل ة ي إبراهيم إلا من س ف ِ ه ا نفسه ولقد اصفيناه ط في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن إن الله ص ط ف أ لكم الدين إن الله ص ط ف ى لكم الدين فلا ت م و ت ن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ن ع ب د ُ ا إلهك قالوا نعبدوا إلهك وإله آ ب ا ِ ك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا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 قل بل من لا تأبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم و َلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ แَ่แต م شهد َตَน د َนُหตุเพรา ه มีพระ ا ل ل าอยู่และ ا ระ ل จ้าจะทรงตอบ ل ่าท่านทำَะไรก็ต و มท ت ่ท่าَท م นั่นคือกลَุ ل َี่ถَกขับไลَ่่านได้รับอะไรที่ทَ่นได้รั م แ و ะทَานไม่ได سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبالتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أم م َ ت َ و َ س َ ط َ ل لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا ِ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ّ الرَّسُولَ مِمَّن ينبقى. ในค ل ب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف ا ل رحيم قد نرَت ق ل ب َ وجهك في ا ل س م ا ء ا ت فلن ولينك قبلة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطره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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن التبعت أهواءهم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 وحيثما كنتم ف و َ ل و ج و ه َ ك م شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من عمتي عليكم ولئتم ّ ن ِ ع م ت ي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزككم ويعلّمكم الكتاب و ي ع ل م ك م الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم و ا ش ك ر و ا ل ي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 إن ا ل ص ف ا و والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوّف بهما و م ن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ه د ى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ا ل ل ا ع ن و ن إلا الذين تابوا وأصلحوا و ب ي ّ ن و ا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون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 ف َ أ َ ن َُ ا ّ ا س َ وَمَا أ َ ن ز َ ل َ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ م ِ ن م َ ا ء ف َ أ َ ح ْ ي َ ا بِهِ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا م ِ ن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيثِ ا ل ر ِ ي َ ا ح ِ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله ج م ي ع ا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين ا َ ت ب ع و ا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين التبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 أيها الذين آمنوا كل وا من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله فمن ทรรไกรบางุวแลَอดิ่ฟลาอิธมะเลย์อินนัลลาห์ะกัฟฟุรุลรหีมอินนัลลัฎินาคตุโَน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 أولئك الذين اشتروا ا ل ض ل ا ل ا ب ا ل ه د ى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.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 وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراوحين البأس أ و ل ك َ الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرب ا ل ح ر ّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن ع ف ي َ له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 إن الله سميع عليم فمن خاف من مص و ج ن ف ا أو إثم ا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير الله.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 فليستجبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختنون ا أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن و وبتغ و ا ما كتب الله لكم.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 ل تأكل فريقا لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و ق ت ل و ه ه م حيث ثقثتمهم وأخرجوهم من حيث أ خ ر ج ُ م والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء ا ل ك ا ف ر ي ن فَإِنِّي أ ت َ ه َ و َ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ّ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أ ت َ ه َ و َ فَلَا ع ُ د َ و َ ا ن َ إلَّا ِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلق و ا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمتم ف م ن ت م ت ع ب بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ل م ن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فَمَنْ ف َ ر َ ض َ ت ِ ي ه ِ ن َّ الْحَجَّ فَلَا ر َ ف َ ث َ وَلَا فُسُقَ و وَلَا جِدَالَ فِي ا ل ْ ح َ ج َّ وَمَا ت َ ف ْ ع َ ل ُ و ن مِنْ خَيْرٍ ي َ ع ْ ل َ م ْ ه ُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى و َ ا ت َّ ق ُ و ن ِ ي َ ة ُ لِلْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا ف ض ل ا م من ربكم فإذا أ ث ْ ت ُ م من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام. فذكروا الله عند المشعر الحرام وذكروه ا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أ ف ي ض و ا من حيث أفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت مناسككم م فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق ا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ح س ن َ ة ه وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ُ و ل ا ِ ك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولب ئ س ل م م ه ومن الناس من يشري نفسه بتغاء م ر ض ا ت الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم ك ا ف َ ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين فإن زلتم ل من بعد ما جاءتكم البينات فعلم أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظ ل ل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فَالْبَنِي إسْرَائِيلَ ِ كَمْ آتَيْنَاهُم ْ مِنْ آ ي َ ة ٍ ب َ ي ِّ ن َ ة ٍ وَمَن ْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن ْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كان الناس أمته واحدة، فبعث الله ا ل نبيين مبشرين و م ن ذ ر ي ن ونزل معهم، ونزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل َ ف و ا فيه. وَمَأَخْتَلَفَ ف ِ ي ه ِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُم ِ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ا ل ْ ب َ ي ْ ن َ ت ُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ف َ ه َ د َ ا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا أ خ ْ ت َ ل َ ف ُ و ا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 قُلْ م َ ا ْ أَنفَقَ مِنْ خ َ ي ر فَلِلْوَالِدَيْنِ و َ ا ل ْ أ َ ق ْ ر َ ب ِ ي ن فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كتب َُِ عليكم ََُ القتال َُ وهو َ كره لكم َ و ع س َ ن تكره ُ شيئا َ وهو ُ خير لكم ْ و ع س َ ن تحب ّ شيئا َ وهو شر َ لكم والله ُ يعلم َ وأنتم ُ لا تعلمون. ََ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 ولا ََ يزالون َََ يقاتلونكم َُُِْ حتى يردوكم َُْ عن دينكم ُِْ إن استطاعوا َْ وَمَن ي َ ر ْ ت َ د َ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 من مشركٍ ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه و ي ب ي ن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن ا ل م ح ي ن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 نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلح بين الناس والله سميع عليم لا ي ا خ ذ ك م الله باللغو في أيمانكم ولكن ي ا خ ذ ك م بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين ي ؤ ل و ن من ن س ا ئ ه م تربص أربعة أشهر ف َ إ ِ ن ف َ أ ُ و ْ ف َ إ ِ ن ّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ّ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 ولهن مثل الذي عليه ا ن ب ِ المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق م ر ِ ف ِ م س ا ك و ا بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه و شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما ا ف ت َ ت به تلك حدود الله فلا ت ع ت د و ه ه ا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَقَهَا ّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ب َ ع ْ د ُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْجًا وَيْرًا فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَيْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا ط ل ق ت ُ النساء فبلغ ن أجلهن ف َ م س ك ه ن ا ل ب ِ معروف أ و َ ر ح و ه ن ب ِ معروف ولا ََ تمسكون ُُ نضرارا ً لتعتدوا ََ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ ز ُ و ا ع ً ا و َ أ ذ ْ ك ُ ر ُ و ن ِ ع ْ م َ ة َ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي. م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 ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أ ز ك ى ل ك م وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك فإن أراد ف ص ص ل ا عن ت ر ا ض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد ت ُ م أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعرف و و ا َ ت ق الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيهِ أنفسهن نبل معروف، والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 لا جناح عليكم إن طلقتم ا ل نساء م ا لمتمسهن و أو تفرض و لهن فريضة و م َ ت ع و ه ن على الموسع قدره وعلى ا ل م ق ت ِ ر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. و َ إ ِ ن طَلَقَتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَب ت م إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب ل ل ت ق و ى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين ي ت و َ ف و ن منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معرو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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أ ح ي ا ه م إن الله لذفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علييم م ن ذ ا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل له مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبئ لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أ َ لا تقاتلو ا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملك، قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعت من المال. قال إن الله ا ص ط ف ا ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله ي ؤ ت ي م ل ك ه من يشاء والله واسع علي م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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلوا ق ا ل و ت تبالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر فمن شرب منه ف ل َ يسمني ف َ م َ ن ش َ ر ِ ب َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا م َ ن ْ غ ْ ت َ ر َ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إلَّا ِ قَلِيلًا مِنْهُمْ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 ولا ق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولمَّا ََ بَرَزُولِ جَالُتَ و وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا و َ ث َ ب ّ ت ْ أَقْدَامَنَا و َ ص ُ ر ْ ن َ ا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وآتينا عيسى بن م ر ي َ البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 والكافرونهم الظالمون ا ل ل ه ُ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. فَمَن يَكْفُر ْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْمُثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى ِ النُّورِ والذين كفروا أ و ل ي ا ُ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أ و ل ئ ِ كأصحاب النارهم فيها خالدون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إ ِ ب َ ر َ ا ه ِ ي م َ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَنْ آ ت َ ه ُ اللَّهُ م ُ ل ْ ك َ إِذْ قَالَ إ ِ ب َ ر َ ا ه ِ ي م ُ رَبِّي َ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ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 قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك و ل ن جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسها لحما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 وَلَفَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيَ و َ أ ع ْ ل َ م ْ أَنَّ إن الله عزيز حكيم مثل الذين ي ف ق و ن أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبُلَة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا م ن ا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منو ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف و م غ ف ِ ر ة خير من صدقت يتبعها أ ذ ى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىك الذي يُفِقُ مَا لَهُ رِئاً النَّاسِ كَالَذِي يُفِقُ مَا لَهُ ر ِ ئ ا َ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدٌ فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين و م َ ث ل الذين يفقون أموالهم بتبغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ف آ ت ت أكلها ف آ ت ت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ت ت ف ك ر و ن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه ونفقون ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه واعلم أن الله غني حميد الشيطان ي ع د ك م الفقر ويأمركم بالفحشاء والله ي ع د ك م مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء و َ م َ ن ي ُ ق ْ ت َ ل ح ِ ك ْ م َ ة فَقَدَ أ و ت ي َ خَيْرًا ك َ ث ي ر ا وَمَا ي َ ذ ك َ ر ُ إ ِ ل َ ا أ ُ ل و ا ل ْ أ َ ل ب ا ب وَمَا أ َ ن ْ ف َ ق ت ُ م م ِ ن ن ف َ ق َ ة ٍ أَوْ نَذَرْتُم م ن نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم و ي ك ف ر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما ت ن ف ق و ا من خير فلأنفسكم وماتُفِقونَ ََُ إلَّا ِ بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ي ُ و َ ف َّ إ ِ ل َ ي ْ ك ُ م ْ وَأَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وماتوفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند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 وأحلى الله البيع وحرّم ا ل ر ّ ب ا ء فمن جاءه موّضة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر و ا ما بقي من الربا إنكم م ؤ م ن ي ن ف إ ِ ل َّ م ت َ ف ْ ع ل و ا ف َ أ َ ذ َ ن ا ب ِ ح َ ر ب ٍ مِنَ اللَّهِ و َ ر َ س ُ و ل ه وَإِن ت ب َ ت ُّ ف َ ل َ ك ُ م ر ؤ و س ُ أ َ م و َ ا ل ِ ك ُ م ل ا ت َ ظ ل ِ م و ن َ وَلَا ت ُ ظ ل م و ن وَإِن كَانَ ذ ُ ع ُ س ر َ ة فَنَظِرَةٌ إلَى م َ ي ْ س َ ر َ ه وَأَن ت َ ص َ د َّ ق ُ و ا خَيْرُ الْكُمْ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا ي ُ ظ ْ ل َ م ُ و ن َ يا أيها الذين آمنوا إذا ت د ا ي ت م بدين إلى أجل مسمم فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتبك ما علمه الله، ف ل ي ك ت ب واليمل للذي عليه الحق، و ا ل ي ت ق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيه ا أو ضعيف ا أو لا يستطيع أي ن من ل ل ه ف ل ي م للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان م من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما ف ت ذ ك ر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا ت س أ م و ا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أ ج ل ه ذ ل ك ُ م أ ق س ط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابُ وأدنى ألا ت ر ت ا ب ا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها وأشهد و ا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها نم قابوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي ْ ت من أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة وَمَن ي َ ك ت ُ م ه َ ا فَإِنَّهُ آثِمُ ق َ ل ْ ب ُ ه وَاللَّهُ بِمَا ت َ ع م ل و ن َ ع َ ل ي م لِلَّهِ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ م ا فِي ا ل أ َ ر ض وَإِن تُبَدُو م ا ف ِ ي ه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 أزل َ ي ْ ه م من ر ب ه ِ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من ر س ُ ل ه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فصرنا على القوم الكافرين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com